كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت, وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجاجلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حفت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين, للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فصبر للذين, للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقين عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقف السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 وفي عز درجات ذو العطش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقه يومهم بارثون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله واحد قهماق اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجدى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة في ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميل ولا شفيع يطاع يعلم طائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتي من رسلهم بالبينات فشفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ونقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر مكذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمَنُوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إِلَّا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إِنِّي أَخَافُ أن يبدل دينكم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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا من يقول ربي الله وقد جاءكم, وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إِنَّ الله لا يهدي من هو مسره كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا لهم بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمنوا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما من عباده ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاصم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 كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان هتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال زبعون يا ها ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأصلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك دين لفرعون سوء عمله وقذ عن السبين وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيل الرشاد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 لا اجرم ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وانما ردنا إلى الله وان المشركين هم اصحاب النار فسجذرون ما اقول لكم وافرض امري الى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بيال فرعون سوء العذاب النار يعرضون, عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم السَّاعَةُ أجخلوا آل فرعون شَدَّ العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا, لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عما نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزن في جهنم مدعو ربكم يختص عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزن في جهنم مدعو ربكم يختص عنا يوما من العذاب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 يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعمة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب خدا وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغذر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم إن في قدورهم ان في قدورهم الا كبر ماهو ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم, ورزقكم من الصيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت ان أعبد الذين تدعو لهم دون الله لما جاءني البيلات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين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 هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترن للذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أغسلنا به رسلنا فشوف يعلمون إِذِ الْأَغْلَالُ في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمل زُمَّت المريضون، ثم قيل لهم أينما كانوا تشركون من دون الله، قالوا ظلوا عنا, عنا بل لم نكن، ندعو من قبل شيئا، كذلك يظل الله الكافرين. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكذرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في قدوركم وعليها وعلى الكلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان الَّذِينَ الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما أغنى, عنهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 الله الذي قد خلف في عباده وخفر هنالك